بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا الله الذين صدقوا ولا يعلم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 ولَإِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَو لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَائِيَكُمْ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاء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 إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك, أولئك يأسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب نليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا أو حرقوه فأَرْجَاهُ اللَّهُ مِنَ الْلَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ الْقَوْمُ يُمْلُونَ قَالَ إِنَّمَا السَّقَطَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَنَّمْ مَوْذَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَالُكُم مِنْ النَّصِ أَمَنَ لَهُ لُوطٌ قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُورًا وَأَتَيْنَا الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوط إذ قال لقومه إنكم لاتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من حد ما سبقكم بها من حد من العالمين أي إنكم لاتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في نادكم المنكر فما كان جواب قومه إلا قالواتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين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 لننجي أنه وأهله إلا إن امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لطنسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا إن امرأتك, إن امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه قرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يرسقون ولقد تركنا منها آية مينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاه شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفات فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاذا وثمودا وقد تبين لكم من مساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وآمان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل نخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من خذته الصيحة ومنهم من خسفنا بإلى الأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهم البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق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 إلا الذين ضموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلى هم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزل إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تخصه بيمينك إذا الأرتاب بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا الحلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فقالوا لولا لم يكفهموا أن ما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كتاب الله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكهم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو ل أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتيهم بقتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْأَرْضَ وَاسِعَةٌ فَإِنَّمَا يَسَّعْتُهَا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَلِيلًا الْمَوْتِ ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعم أجر الآمنين الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرضا بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب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 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ